بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الرابع والستين عند السؤال الرابع والستين قال ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى, العلي الأعلى أي ماذا يتضمن اسم الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى وما في معناه وكذلك ماذا يتضمن هذا الاسم الذي في معنى أو هذه الأسماء التي في معنى هذا الاسم كذلك كالظاهر والقاهر والمتعالي أي قال في الجواب يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهي ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد احاط بكل شيء علمه لا تخفى عليه منهم خافية وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني للعلو متلازما لا ينفك معنى منها عن الآخر هذا الجواب الحقيقة يتضمن معنى عظيم وكبير أجمله المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة في جوابه على هذا السؤال ثم سيفصل شيئا فشيئا في الأسئلة التي بعد ذلك ولذلك فهذا السؤال مدخل لمسألة يترتب عليها أسئلة تأتي بعدها ألا وهي المسألة العظيمة مسألة إثبات علو الله تعالى وفوقيته إثبات علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه علي وسمى نفسه كذلك وأهل البدع ينفون عنه ذلك فأهل البدع يظنون أنهم ينزهون الله عز وجل بنفيهم لذلك فإنهم يقولون أن الله عز وجل ليس بعلي ولا اعلى وإن كانت له هذه الأسماء لكن لا يثبتون له العلو وإن أثبتوا الأسماء فهذا مسلك فرق المبتدعه ومن اظهرها وأشهرها طائفة المعتزلة الذين يثبتون لله عز وجل الاسم ولا يثبتون الصفه وأما الجهمية فهم أشر من ذلك فهم لا يثبتون له اسما ولا صفة فينكرون العلو ويظن هؤلاء جميعا أنهم ينزهون الله عز وجل في ذلك فيقولون لو قلنا بالعلو لا كان ذلك وصفا يقتدي نقصا لأننا لو أثبتنا العلو جعلنا الله في جهه وهذا نقص ولا يجوز أن يكون لله تعالى ذلك انظر وهذا من جهلهم فإن الأدلة دلت على علو الله تعالى وعلى أنواع علوه كما يأتي هنا في تفصيلنا لهذا الجوال والأدلة كثيرة على علو الله تعالى منها ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من خلال سؤاله ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي هذه أسماء لله تعالى تدن على أن الله تعالى موصوف به العلو فهذا أول دليل ابتداء نأخذه من السؤال نفسه فإن السؤال تضمن إشارة إلى دليل من أدلة العلو وهو أسماء الله تعالى فأسماء الله تعالى منها ما يدل على ثبوت العلو والفوقية له سبحانه وتعالى فسمى نفسه العلي وسمى نفسه الأعلى وسمى نفسه المتعال وسمى نفسه الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو أعلى سبحانه وتعالى وعلي وسمى نفسه القاهر فوق عباده فوق عباده فأثبت لنفسه العلوم والفوقية وسمى نفسه سبحانه وتعالى المتعالي أي له العلوم بمطلقه على سائر خلقه سبحانه وتعالى ولذلك في هذا الجواب إجمال لطيف وجميل يعين على حفظ الجواب في الرد على المبتدع ولو بشكل مجمل فقال يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وكما تذكرون أن أسماء الله تعالى حق على حقيقتها حق على حقيقتها فهي حق على حقيقتها أي لها دلالة مطابقة ودلالة تضم ودلالة التزام قاعدة لا تنساه بخلاف المخلوق فالاسم قد لا يكون حق على حقيقته وده الغالب في المخلوقين فقد يسمى عادلا وهو ظالم ويسمى صالحا وهو طالح أما أسماء الله تعالى فحق على حقيقتها ولها دلالات ثلاثه دلاله مطابقه وتضمن والتزام اما المطابقه فهي الداله على الاسم أو هي الدلاله على الاسم مطابقه فاسمه العلي فله دلاله تطابق عليه سبحانه وتعالى ان العلي هو الله وله دلاله تضمن ان العلي يتضمن صفه العلوم له سبحانه وتعالى ودلاله التزام أنه علي سبحانه وتعالى إذا هو قاهر فوق عباده اذا هو حي اذا هو قدير اذا هو سبحانه وتعالى مطلع على عباده وغير ذلك ولذلك يتضمن اسمه العلي الاعلى الصفه المشتقه منها المشتقه منها اللي هي متضمنها يعني اللي هي دلاله التضمن قال وهي ثبوت العلو له وهي ثبوت العلو لهم سبحانه وتعالى بجميع معانيه بجميع معانيه العلو على ثلاثة أنواع علو الله, علو الله تعالى على ثلاثة أنواع قال علو فوقيته تعالى على عرشه هذا أول نوع علو فوقيته تعالى على عرشه وهذا يسميه بعض اهل العلم علو الذات فهو عالم بذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى مستو على العرش فهو سبحانه وتعالى بذاته فوق السماوات العلى بائن عن خلقه عال عن جميع خلقه سبحانه وتعالى فهو بذاته سبحانه وتعالى فوق خلقه وقد دل على ذلك الأدلة الكثيرة منها قول الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء وأهل البذع يظنون أنهم ينزهون الله عز وجل بنفي العلو فيقولون لو أثبتنا العلو لاثبتنا له مكان يحوي وهذا ضلال لأثبتنا لو مكان يحوي وهذا ضلال ثم بعد ذلك يكون لازم كلامهم هذا ضلال أشد فترهم إذا سئلوا أين الله فينفون ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون شيئا آخر الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء أي على السماء أو فوق السماء قال اعتقها فإنها مؤمنه. أما أهل البذع فيقولون هو ليس فوق السماوات كما أجابت الجارية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم أين هو يقولون إن الله في كل مكان ولا يجوز أن نقول الله فوق عرشه وفوق السماوات وفي العلوم لماذا يقولون لأن هذا نقص ونعوذ بالله من هذا الضلال هذا ناشئ عن التشبيه الذي وقعوا فيه هم وقعوا في التشبيه فأرادوا الهروب من التشبيه فوقعوا فيه التعطيل هم وقعوا في التشبيه لأنهم شبهوا الله بالمخلوق فجعلوا الله عز وجل المخلوق تحده حدود معينة والجهات تحوي وأن المخلوق إذا أثبتنا له جهة فهذا يدل على حد له لا يكون في غيرها وغير ذلك هذا كل في المخلوق أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يجوز له فلا يجوز لك أن تجعل يعني ما لله سبحانه وتعالى أو ما للمخلوق في حق الله تعالى كذلك ولذلك هم وقعوا في التشبيه فأرادوا الهروب من التشبيه فوقعوا في التعطيل ولذلك ينفون علو الذات ينفون علو الله فوق عرشه حتى قال قائلهم من شدة الغلو في نفيه للعلو ونعوذ بالله من الضلال فالضلال إذا تملك الإنسان تكبر ربما وعاند في الحق ووقع فيما هو أشد ضلالا من البهاء ولا يذل فانظر إلى هذا الذي يتعبد في صلاته الجهم أو قيل بشر كان يقول في صلاته وهو يسجد سبحان ربي الأسفل انظر هذا من شدة غلوه في نفي العلو جعل يقول ذلك لأجل أنه يرى أنه لو قال ذلك لا أقر أهل السنة على ما يقولون في العلو فجعل يقول سبحان ربي الأسفل وهو يسجد وهو يركع والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوها في ركوعكم لما نزلت وإن كان الحديث في يعني خلاف بين العلماء لكن ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يقول في روك سبحان سبحانه ربي العالم فأثبت لله العلو ومع ذلك انظر إلى الغلو والجهل والضلال إلى أي مدى يأخذ الإنسان نسال الله العافيه قال علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علمه فإنه وإن كان سبحانه وتعالى بائن عن خلقه سبحانه وتعالى يعني لا يخالط خلقه سبحانه وتعالى ذاتا ولا يعني يخالطهم حسا سبحانه وتعالى فهو بائن عنهم لكنه كذلك أحاط بكل شيء علمه لا تخفى عليه منه منهم خافية فهو سبحانه وتعالى علي فوق السماوات, السماوات العلى قريب من عباده ولا ينافي علوه سبحانه وتعالى قربه فهو علي سبحانه وتعالى فوق العرش قريب سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون سبحانه وتعالى قال وعلو قهره وهذا هو النوع الثاني من أنواع العلو علو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع وعلو القهر يعني علو السلطان فإنه سبحانه وتعالى له العلو بسلطانه وقهره على عباده فلا مغالب له وهذا نوع من أنواع العلو كما ذكرنا فعلو ذاته فوق العرش أي عالم بذاته فوق العرش وعلو سلطانه وقهره على خلقه فهو سبحانه وتعالى يقهرهم سبحانه وتعالى بعلوه عليهم سبحانه وتعالى فلا مغالب له ولا منازع له ولا مضاد ولا ممانع له بل كل شيء خاضع لعظمته سبحانه ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته ولذلك يقول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده يقول وهو القاهر فوق عباده هذا هذا العلو في هذه الآية وهذه الفوقية في هذه الآية تدل فضلا عن علو الذات على علو القهر والسلطان وهو القاهر فوق عباده يقهر الخلق جميعا سبحانه وتعالى والعبد المؤمن إذا استحضر هذا النوع من العلو ازداد حبا لربه سبحانه وتعالى وازداد ثقة فيه سبحانه وتعالى فإنه إذا علم أن الله تعالى يقهر كل الخلائق فإنه لا يخشى غير الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن كل من يقهر الخلق من المخلوقين فوقه القاهر سبحانه وتعالى يقهر كل الخلق، سبحانه وتعالى، ولذلك لما أراد يوسف عليه السلام كما هو المثال الذي دائما نكرره أن يستدل على وحدانية الله تعالى وربوبيته لصاحبيه في السجن، قال بعدما دعاهما إلى التوحيد، وفي ختام كلامه قال يا صاحبي السجن. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وذلك لأنهم كانوا مقهورين ظلما فإذا استحضر العبد أن هناك من هو أشد قهرا لهؤلاء الذين يقهرونهم تعلق به وردى ما عنده لأنه يقهر كل المخلوقين فعند ذلك يتعلق قلبه بهذا الرب ولذلك فعلو القهر نوع من أنواع العلو لله سبحانه وتعالى وهو علو القوة كما ذكرنا والسلطان نعم قال وعلو, وعلو شأنه هذا هو النوع الثالث من أنواع العلو علو شأنه قال فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية سبحانه وتعالى علو الشأن هذا يعني أنه سبحانه وتعالى اكتملت صفاته واكتملت محمده سبحانه وتعالى أما غيره فهو مهما اتصف بجميل فهو ناقص أما هو سبحانه وتعالى ففي كل وصفه وأوصافه جميل وهو سبحانه وتعالى في كل صفاته كامل سبحانه وتعالى ولذلك كان له علوش أعلى شيء شأنه هو الله سبحانه وتعالى وذلك لأنه سبحانه وتعالى كانت له كل صفات الكمال والجمال ولذلك ولله المثل الأعلى لو أننا نظرنا مثلا في المخلوقين يقال فلان شأنه عالي شأنه عالي عن غيره من الناس لماذا؟ لأنه موصوف بأوصاف أعلى من غيره أوصاف جميلة أحسن وأكثر من غيره وكلما ازداد الإنسان أو المخلوق أوصافا جميلة كلما على شأنه وقدره وهذا شيء في المخلوق مضطرد لا نقول الإنسان في حسب. بل في كل شيء في المخلوقات حتى السلع حتى الأشياء التي في أيدي الناس كلما ازدادت صفاتها جودة وصارت لها أوصاف أحسن من غيرها على شأنها ولله المثل الاعلى فالله سبحانه وتعالى متصف بكل جميل وله سبحانه وتعالى كل كمال ولذلك هو له الشأن الذي لا ينازعه فيه شان له المكان والقدر الذي لا ينازعه فيه غيره سبحانه وتعالى ولذلك علو الشان يقصد به علو القدر فهو سبحانه وتعالى عال سبحانه وتعالى بشانه عال بقدره اذا فانواع العلوم هي علو الذات وعلو القهر وعلو الشان وكلها يتضمنها معنى العلو عند اطلاقه ويتضمنها كذلك كل ما يدل على العلو في حق الله تعالى من أسماء وصفات فهو سبحانه وتعالى في اسمه العلي يتضمن هذا الاسم علو ذاته وعلو سلطانه وعلو قدره وشأنه وهو سبحانه وتعالى باسمه الظاهر القاهر تضمن هذا الاسم علو ذاته وعلو سلطانه أو علو قهره وعلو شأنه وقدره سبحانه وتعالى ثم قال في السؤال الذي بعده وهو يفصل هذا الجواب بشيء زائد من خلال هذه الأسئلة التي بعده قال ما دليل علو الفوقية من الكتاب ما دليل علو الفوقية من الكتاب قال الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى فمنها هذه الأسماء وما في معناها يعني من الأدلة على الفوقية قال لا تعد ولا تحصى الإمام رحمه الله حفظ حكمي لطول نفسه في هذا الباب كما هو شأن علماء السلف كابن تيمية ابن القيم رحمهم الله تعالى في هذا الباب خصوصا يقول في الجواب الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحص أدلة كثيرة جدا تدل على علو الله وفوقيته يقول فمنها هذه الأسماء وما في معنى أو كما أشرنا نحن قال فمنها هذه الأسماء ده من أول الأدلة على ليه على العلو الأسماء نفسها قال فمنها هذه الأسماء وما في معناه اللي هي ماذا ها العلي الأعلى الظاهر القاهر المتعالي كلها تحمل معاني العلو وتدل على العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى قال ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا أيضا دليل من أدلة الفوقية انتبه في الحقيقة ينفع ان احنا الكتاب المختصر اللي بين ايدينا هذا ان احنا نستغله في حفظ الادله باجمال يعني اشاراته او يعني ذكر الادله مجمل جدا لكنه يعني غير مخل اول دليل قال هذه الاسماء ينفع انا احط كلمة هذه الاسماء حطها كده فيها واحد ادي اول يعني دليل على الفوقي قال ومنها قوله الرحمن على العرش استوى هذه الدليل رقم اثنين على علو الله وفوقيته اثبات الاستواء على العرش انه سبحانه وتعالى اثبت لنفسه انه مستوى على عرشه قال الرحمن على العرش استوى والاستواء في كلام السلف هو العلو والفوقية أي ما يدل على العلو والفوقية فالاستواء معنى الارتفاع والعلو والاستقرار ولذلك فهذا دليل على فوقيته سبحانه وتعالى وسيأتي كلام مفصل أو بشيء من التفصيل حول الاستواء في محله إن شاء الله تعالى قال في سبعة مواضع من القرآن يعني مما يدل على الفوقيه نمره اثنين هنا معانا الدليل الثاني هو ايه التصريح بالاستواء هذا دليل على الفوقيه ان الله استوى على العرش اي نعم ومنها قوله تعالى امنتم من في السماء ها ده دليل رقم ثلاث ينفع نسميه ايه دوت ومن قوله تعالى امنتم من في السماء ها التصريح بأن الله تعالى فوق السماوات العلوى نعم ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم دليل الرابع هو التصريح بالفوقية فوق الخلائق أو على الخلائق يخافون ربهم من فوقهم ومنها الدليل الخامس قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ها ده دليله يسميه الدليل ده قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي إلى الله سبحانه وتعالى تصعد أعمال العباد وكلام العباد الطيب اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى اذ الكلم الطيب يصعد اليه وما صعد اليه فهو في علو والعمل الصالح يرفع اليه وما رفع اليه فهو في علو سبحانه وتعالى ولذلك ينفع هذا الدين نسميه التصريح بالصعود والرفع، التصريح بالصعود والرفع، وكذلك أيضا التصريح بالعروج. قال وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج يعني ماذا؟ تصعد، ترتفع. فهذا دليل على الفوقيه. فالملائكه تعرض اليه تصعد أي نعم ومما يدل كذلك على الفوقيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به ثم عرج به الى السماوات العلى نعم قال وقوله يدبر الامر من السماء الى الارض ها دليل على الفوقيه وجه الدلاله ها أي نعم النزول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فأوامره سبحانه وتعالى إلى الأرض تنزل ينزل الكتب ينزل الملائكة ينزل الأمر وهذا كله يدل على علوه سبحانه وتعالى وفوقيته قال وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ها ورافعك إلي من ما يدل على العلوم والفوقية الرفع ترفع إليه الأعمال ترفع إليه المخلوقات كما هو شأن المسيح عليه السلام ورافعك إلي قال وغير ذلك كثير حقيقة الأدلة حول الفوقية كثيرة جدا من شاء أن يراجع فليرجع إلى معارج القبول معارج القبول من شاء التوسع يعني يرجع إلى هذا البحث في معارج القبول الشيخ حفظ حكم رحمه الله أطال فيه النفس وأسهب حتى يعني يعد بحث الفوقية كتابا كأنه كتابا مستقلا في كتاب معارج القبول. قال ما دليل ذلك من السنة دليل الفوقية والعلو من السنة قال أدلته من السنة كثيرة لا تحصى أيضا منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يحكم الملك من فوق سبعة أرقعة الحديث ضعيف لكن على ما جاء في معناه يعني أو الشاهد منه قوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يحكم الملك من فوق سبعة أرقعة السماوات أرقع لي طبقات السماء لكن الحديث ضعيف لكن هناك الأدلة الكثيرة الأخرى أكثر من ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء أي على السماء أو فوق السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فأقر النبي صلى الله عليه وسلم جواب الجارية أن الله فوق السماوات العلى بخلاف الجهلة والمبتدعه وأهل الضلال الذين ينكرون علو الله وفوقيته ويجيبون بأجوبة سخيفة مضحكة وتحمل الضلال كالذي يقول إن الله عز وجل يحل في كل المخلوقات أو إن الله في كل مكان ولازموا قوله وبنوا عليه وصرح بعضهم, بعضهم به بعد ذلك أنه يحل في المخلوقات كما كان علماء السلف يحاجونهم ويناظرونهم يقولون لهم تقولون الله في كل مكان لازم ذلك انكم تثبتون أن الله عز وجل يخالط المخلوقات وتحويه المخلوقات وأن الله عز وجل في الطيب والخبيث وغير ذلك فيقولون نعم الله في كل مكان فلازم هذا أن الله في الأرض وأن الله في ما هو دون ذلك من الاماكن وفي النجاسات وفي القذارات نعوذ بالله من ذلك ولذلك نشا عن ذلك عقائد فاسده عقائد الحلول والاتحاد ونحو ذلك كذلك ايضا كان طائفه منهم والعياذ بالله ينكرون وجود الله عز وجل ويتعبدون ينكرون علو الله عز وجل ويتعبدون بذلك كما ذكرنا في ما كان من ذكر أحدهم في الصلاة يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله مما يدل على عظيم الضلال في هذه المسألة قالوا واحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكه يعني ايضا مما يدل على علو الله تعالى الاحاديث التي فيها إثبات معراج النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كلم ربه بعدما رفع صلوات الله وسلامه عليه فوق السماوات مما يدل على علو الله تعالى قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو أعلم به ثم يعرج الذين باتوا فيكم الملائكة تعاقب مرتين في اليوم والليلة ملائكة تنزل. عند العصر وملائكة تصعد وملائكة تنزل عند الصبح وملائكة تصعد يسلم بعضهم بعضا قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم يعني الذين كانوا من العصر إلى الصبح ثم يعرج الذين باتوا فيكم يعرج يعني يصعد الذين باتوا فيكم مما يدل على العلو والفوقية قال وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب يعني الذي يتصدق بما يعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعب إلى الله إلا الطيب له الاجر المذكور في الحديث الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ماذا ولا يصعب إلى الله إلا الطيب وهذا يدل على العلو لله تعالى والفوقيه إذا الصعود إليه مقتضاه أنه في علو سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله اي ان الملائكه عندما تسمع الامر يحدث لها اضطراب فان الله العظيم الحق سبحانه وتعالى يأمر تطرب خوفا من ربها قال لقال لقوله اي لقول الله تعالى كانه سلسله على صفوان صفوان الصخر عندما تضرب عليه السلسلة من حديد فانه يكون بذلك يحدث شيئا ربما يلقي في النفوس رهبه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الحال من الملائكة بهذا الصوت عندما تسمعهم والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء في السماء فهذا يدل على علوه وفوقيته سبحانه وتعالى قال وغير ذلك كثير وقد اقر بذلك جميع المخلوقات الا الجهميه اي الذين نفوا العلو نفيا مطلقا والا فالمعتزله كذلك ضلوا في العلو وفي اثبات العلو وظنوا انهم ينزهون الله عز وجل بنفيه عن ربهم سبحانه وتعالى والأدلة كما ذكرنا على العلو والفوقيه كثيره وكما قال الإمام رحمه الله إنها لا تعد ولا تحصى من حيث النقل عن القرآن والسنة وأقوال الصحابه وأقوال السلف من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من علماء الأمة إلى يوم الدين بإذن الله تعالى يثبتون لله عز وجل العلو والفوقيه. بل ومن الأدلة في الحقيقة ما هو في الفطر ما هو في الفطر كذلك مما يدل على علو الله تعالى فإن الإنسان بفطرته مجبول على أن الله عز وجل في العلوم، فتراه إذا دعا وجه قلبه إلى علو أليس كذلك وجه قلبه إلى علوم. ووجه يديه كذلك إلى علو ألا ترى الداعي كيف يدعو فإنه إذا سأل الله عز وجل نصب يديه سائلا ينتظر النزول هيئة الداعي هو يدعو يرفع يديه يستقبل السماء ويستقبل العلو يدل على أنه يريد شيئا مما ممن هو فوق هذا العلو ولذلك فإن الأدلة على ذلك من الفطرة موجود، بل والنبي صلى الله عليه وسلم فعل مما يدل على ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس في حجة الوداع فلما انتهى من خطبته جعل يقول اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ويرفع أصبعه السبابة صلى الله أسبوعه السبابة يشير بها إلى السماء وينكتها إلى الناس مما يدل على العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى وللحديث بقية في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نقف على السؤال السابع والستين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله